الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عبادينا دين الصفاء وعلى السابقين لهم بالثاني إلى يا مردين أما بعد توقفنا في باب القياس عند قوله أقسام القياس بعدما عرفنا القياس وذكرنا بأن القياس في اللغة معناه المساواة أو التقدير وأما معناه في الصلاح فهو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما وذكرنا الأدلة التي تدل على أن القياس مما يصنبط به الأحكام ثم شروط القياس ما هي الشروط التي لابد من توفرها حتى يكون القياس صحيحا واليوم يتكلم عن أقسام القياس القياس كثمان إما قياس جلي وإما قياس خطي القياس الجلي لفظه يظهر معناها من حروفها قياس جلي يعني واضح لا يكاد احد يختلف على صحة هذا القياس قياس جلي يعني واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار كيف اعرف ان هذا القياس من القياس الجلي قال هو ما ثبتت قلته بنص او اجماع او بنفي الفارق بين الاصل والفرق يعني ايه يعني هو بيقول لك القياس الجلي ده اللي العلة بتاعة الاصل اللي انا بقى هنظر الى الفرق هل هي العلة دي موجودة ولا لا العلة دي انا مش مستندقة لا ده العلة دي كانت موجودة يعني مثلا في الاستجمار الاستجمار هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدين مئتين بثلاثة احجار فاتوا بحجرين وروفة حمار فاخذ النبي الحجرين ورمى الروفة وقال انها ايه رك يعني ايه نجس دي نجسة يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى هذه الروفة علمنا انه لا يجوز للمرء ان يستجمرا بيئة نجس صح كده العلة دي بقى دي كانت موجودة في كلام النبي صلى الله عليه اللي هو عندي ايه النص من الكتاب او الصنة يبقى هاجة اقول الدم الجاف اللي هو متجمد ما ينفعش استجمر به ليه لانه نجس والنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الروسة قال انها ايه ريكسر يبقى العلة بتاعتها بالاصل اللي انا هقص عليه بقى فين الاصل فين الاصل اللي انا هقص عليه اللي هو روطة الحمار التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس الفرع اللي أنا عايز أطلع للحق اللي هو إيه اللي هو الدم اللي المتجمد هل ينفع لنا أستجمد به ولا لا هل أن الدم الجافة هذا نجف والنبي صلى الله عليه وسلم رمىها وقال إنها ركس يبقى العلة موجودة هي هي اللي موجودة في الأصل موجودة فين وعليك السلام ورحمة الله موجودة فين موجودة في الفرق يبقى الاستجمار بالدم الجاب حكمه عدم الصحة ليه؟ لان روثة الحمار حكمها عدم الايه؟ الصحة وانا بدي للفرق حكم الاصل اللي هو الايه؟ عدم الجواز في المسألة دي واضح كده؟ يبقى دي عصة العلة الاصل ثبتت بيش بنص معايا النبي سعطان جيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غبان لابن يدقى الواحد كده غبان واحد أقل له كلمتين مثل منهم والكلام ده وهو يتولى مسئولية القضاء لا يجوز له أن يحكم بين الناس وهو غبان ليه؟ حتى لا يؤثر الغضب في صحة او قطأ الحب ماشي كده؟ وبالإجماع بين أهل العلم أن العلم إيه؟ هي التشويش على عقل القاضي فلا يستطيع ان يحقل صح فكل شيء ادى الى تشويش عقل القاضي فبه يمنع القاضي من القضاء بين الناس في هذا الوقت صح طيب العلة تعتبر ثبت بايش بايش صح كده يفقى كل شيء يؤدي الى تشويش عقل القاضي بحيث لا يستطيع لاجله أن يضبط الحق فلا يجوز له أن يقضي وقت إذن وحين إذن يبقى القياس ده حد ممكن يجي يقول لي قياسة هذا القياس لا يطح ليه لأنه قياس مواضح فالطبع هو صحته من, الايه؟ من الأصول التي أثيره عليه ماش كده طيب أو بنفي الفارقي بين الأصل والفرع الان النبي صلى الله عليه وسلم او المولى عز وجل قال ايه او المولى عز وجل قال فلا تكن لهما اف صح يبقى الذي يقول لوالدي اف هذا يخرم عليه صح واحد جه ضرب واردي اعني ذا عملية ايه السارق ما بين الفرع والاصل منتفي تماما الاثنين متساويان ده للفرع اولى بالحكم من الايه الاصل, الأصل. يبقى ده ايه نفي فيه الفارق ما بين الاصل والايه والفرع يبقى القياس الجلي ما هو ضابطه هو ما ثبتت علته بنص او اجماع او بنفي الفارقي بين الاصل والفرع يبقى ده اسمه ايه جلي الكلام ده كده صح بين ابي الفارق ما بين الاصل والفرع يعني ايه يعني العله اللي هي هنا قوله مثلا اف كده لا فرق بينها ابدا وبين ضرب الوالدين او سب الوالدين بل هذا الفرع اولى بالحكم من قول الرجل لابي اف يبقى كده في فارق ما بين الاصل والفرع مفيش اي فارق صح فبالتالي يأخذ الفرع حكم الأرض في خلافك إن البعض ادعى في الإجماع وإحنا وإننا ليس من الإنصاف محاسبة الأصوليين على أنثلتهم تحقيق المسألة بالنسبة للثق وبالنسبة للأدلة ليس بابه أصول الفق إنما بابه الفق إنما نذكر المثال هنا على سبيل تبيين القاعدة وليس على سبيل تحقيق المسألة هل هي فعلا نجسة أم ليست بنجسة هذا محل والفقر واضح؟ قال الشيخ رحمه الله أقسام القياس ينقطم القياس إلى جلي وخفي فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارقي بين الاصل والفرع اي يعلم علم اليقين انه لا فرق بين الاصل والفرع مثال ما ثبت في علته بالنفس قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروفة فان علة حكم الاصل اللي هو ايه الاصل باش نعم ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركث والركث النجف ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غبان فقياس منع الحاقني من القضاء الحاقن الذي يريد أن يقضي حاجته فقد تشوش عليه هذه المسألة وهو يقضي بين الناس فيمنع حينئذ من من القضاء فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارقي بين الأصل والفرع قياس تحريم إثلاف مال اليكيم باللبس على تحريم إثلافه بالأكل للقطع بنفي الفارقي بينهما المولى عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون إيه سعيرا فإن الشيخ يقول قياس تحريم إطلاف مال اليسيم باللبس على تحريم إطلافه بالأكل يعني هو يقوله لا انا مش أضيع مال اليسيم في الأكل والشرب انا أحرأه لو كان بسالا هقوم بحرق هذا البسال أقوله إيه ما في فرق ما بين الأكل او تضيع هذا المال بالأكل منه وما بين تضيع المال بتحريقه بل لعل تحريق مال اليتيم أولى بالحكم من الأرض معايا إذا كده ما فيش فرق ما بين الأصل والإيه كلام واضح طال والخفي ما ثبتت علته بالثنباط ولم يقطع فيه بنفسي الفارقي بين الأصل والفرق القياس الخفي القياس من لقبه تعرف ما يدل عليه انه ليس بقياس يسهل الوصول الى علته والمثال الذي درسته في المرة الماضية ان النبي صفام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالكمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل سواع بسواع هذه الاصناف يجري فيه فيها الرباس يعني ليه لو واحد يشتري من الثاني طمر لازم يكون ده اثنين كيلو وده اثنين كيلو مثلا بمث يدا بيد والنبي صلى الله قال كده طب ليه ليه اشمعنا هذه الاصناف انا لو عربت العلة استطعت ان اقيص عليها كل ما يساويها من الاصناف الاخر يبقى هاجي بقى لو قلت الاسابة والكبرة الثمانية هاجي على الدولار اقول ما ينفعش واحد يخل من الثاني دولار بدولارين ما تنفعش دولار بدولار واحد اصاب واحد جنيه بجنيه ما ينفعش واحد يبيع منه واحد الجنيه باتنين جنيه دي ما تنفعش معايا كده ايه انا كده استطعت اصل لعلة الايه جريان الربة في الذهب والفض لكن العلة دي اللي هي الثمانية هل هي منصوص عليها بنص أو إجماع أو كفع فيها بنفي الفارق ما بين الغص والقرق يعني هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثلا ولعلة في جرايان الربا في الذهب والكضة هي الثمنية ولعلة في جرايان الربا في التمر والشعير والبر والملش هي كونهما مطعمات ما قال هذا إنما دي مستنبطة يبا القياس الخفي ما ثبتت علته بإيه بالسنبط لذلك تسميه قياساً خفياً وإذا علمت أنه قياس خفي فاعلم يقيناً بأن علماء المذاهب الفقهية اختلفوا فيه لما تأتي تدرس ما هي العلة أكلم مختلفين فيها على ثلاثة أقوال وهناك من أتى برابعاً وفصل فيه مع ازاي؟ ليه؟ لأنها العلة الحو... الأصل مستندقة يبقى والعقول فروق فردية بينه لابد أن تقتل بخلاف الايه؟ بنصر هو النبي قال كده محدش بها يأتي بايه؟ بعلة نخر هي لعلة لمنصص عليها في قول النبي أو في قول الله رب العالمين أو بإجمع أهل العلم واضح كلام قال ولم يقطع فيه بنف الفارقي بين الأصل والقرع مثاله قياة الأشنان ما هو الأشنان؟ حمد مادة تصنبط من أشجار تستعمل كالصابون في غفل الإيه الرأس واللحية معايا قال قياس الوشنان على البر ما هو البر القنف في تحريم الربا بجامع الكيل يبه هو هنا قال إيه قال العلة أو علة جريان الربا في البر كونه مكين يوكال يعني والأشنان يكام؟ يبقى خلاص يجري ضربة في الأشنان لما واحد يأخذ من واحد اثنين كيلو أشنان لابد ان هو برضو ايه؟ يبقى لو هيتبادلان يبقى لابد مثلا بمثل يدا بيه؟ بيد فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنف الفارقي بين الأصل والفرق إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الوشنان وهذا هو الصحيح يبقى أنا أصلاً عشان أقول أن الوشنان ده يجري فيه الربا لا شك أن هناك فرق واضح ما بين الوشنان وما بين البر البر هذا يؤكل لعل يجري فيه الربا لأنه من المأكولات المطعومات ولأنه يتضخر القمش يتضخر مش كل ناس ما مش مثلا زي الايه التفاح التفاح بيتدخر ما بيتدخرش يتدخر ده يعني تقول لسنة جاية مش كده يبقى قول ايه كمقالة الملكية لعل قاسف قالوا العلة كونه من المتدخرات مش لعل يبقى كل شيء يتدخر يجري فيها الريل الارض يتدخر يجري فيها الريل التام يتدخر ده بيضغر سنين يجري في الرب معايا؟ عشان كده المسالة دي من المسال الفئلة من الشائكة الوقوف على علة جريان الربة بالأخص في الأصماك العربعة دون الصنفين الأوليين اللي هم الذهب والقبضة لعل الأمر فيهما واضح من كونهما مثلا أثمان للأشياء من كونهما أثمانا للأشياء واضحة كلام؟ لا طبعا الوشنان ده كالصابون لا تتضخر ولا تطعم تتضخر ممكن تتضخر لكن تطعم لا فيبقى احنا هنا وقفنا على فرق ما بين المنصوص عليه وما بين المقيف وما بين الفرق لانا ايه اريد له الحكم له الوشنان ده وقفت على فرق ان هو لا يؤكل لكن البر ايه يؤكل يبقى في فرق بينهم كيف بقى ايه اقيف طيب بس لو الوشنان مع الوشنان يبقى غريبا غيرا لا والأول ده أنا أريد أن على هل الأشنان يجري فيه الربا؟ لو قلت يجري فيه الربا يبقى ماشي أشنان أصد أشنان لابد من التساول في المقدار والتسليم اليد باليد لكن أنا قلت الآن إيه؟ فيه صارته يبقى لا يجري فيه الربا يبقى ممكن بقى فيه إيه؟ التفاضل الزيادة والنس اللي هو إيه؟ التأخير كما في بقى الفقه في بقى الربا القض وإيه؟ الناس تعني ممكن مواضح ولا ايه؟ أنا, انا بتكلم ان احنا نضغط مثلا بالبر ده ولا مثلا قريبا لا اخليك بقى معي لان مثلا تعتقدت فهمها في الفقه اصلا الاول الان لما انا الاول اقول ان الاشنان ده يجري فيه الربا يبقى خلاص لو الاشنان مع اشنان لابد فيه من التساوي في المقدار والتسنين في نفس الوقت فعش الديك شنتين اشنان وتيجي انت بكرة في البنة شنتين لا دا لابد ايه نفس وحنا عادينا نفس المجل ماش كده فلو لو انا قلت بقى انه الاشنان ده يجري فيه الربا وهبدله بطمر او ببر او بشعير او بملح ساعتها لا يشترطوا التساوي في المقدار لكن يشترطوا التسليم في نفس المجلس معايا ليه ليشترطوا التسليم في المقدار لاختلاف الصنفين ولابد من التسليم في نفس المجلس لأن كل الصنفين يجري فيهما نفس علة الربا اللي هما كونهما من المكيلات كما قلت واضح كذلك الذاب والإيو كونهما أثمان للأشياء طيب الجنيه أصده كم جنيه وفي نفس المجلس رلقه طيب لو جنيه بدولار 40 جنيه أصد دولار يبقى كده فيه تفاوض في الايه في المقدار صح؟ لكن لابد من التسليم في الايه؟ في المجلس يبقى ينفع ساعتها الايه؟ التفاضل الزيادة يعني ما بين الجنيهات هو الدولارات ليه؟ لأن هذا صنف وهذا صنف لكن لابد من التسليم في نفس المجلس ليه؟ لأن كلاهما يجري فيهما نفس علة الربا وهي كونهما أثمانا للأشياء يبقى يورو بدولار لابد من التتقو في المقدار لابد من التسليم في نفس المجلس لابد وضح كده ان الدولار قيمته 40 جنيه والجنيه قيمته مفيش ولا حتى ربع الدولار يبقى ينفع, ينفع الايه التفاضل بينهم ولا لا ماشي هويت ما على ان الدولار قيمته اللي هو ماشي ما انا بقول اهو يبقى في تفاوت في المقدار لكن لابد من التغير في نفس الوقت ليه الدولار يجب ان يهرب ليه بيانو ثمنه للشيء ليه الجنية يجري فيها بيه بيه بيه يبقى الاتنين تساوية في نفس العلم لكنهم اختلفوا في الصنف يبقى ينفع التفاوض في المقدار الزيادة ونقصان لكن لابد من الشرط الآخر اللي هو ايه يدا بيد معا ازاي؟ مادة تستخرج من شجر قال كيف تدر وما اشبه فالك من الحاجات اللي هم تخدمونها قياة الشبه يبقى اذا انتهينا من اقسامي او قياة وهو قسمات قياة جلي وقياة ايش خطيه ما هو القياة الخطيه؟ الحكم والاستنضاب يبقى احنا كده ليس بيزمع ليس بحق ايزمع ولا بمان انصار بلس تنبا لابد من كلمه الايه العله دي لان احنا قلنا القياس كم ركنا اربعه اوكي اصل وفرع وعله وحكم يبقى انا بقول للعلله بتكلم على العله الان وانت لما ترتقي قليلا هتلاقي اصلا بقى ايه القياس ده له شروط في كل ركن شروط الاصل شروط الفرع شروط العله مع ازاي فاضل ايه شروط الحكم اتلاقي في شرط لكل في شروط لكل رد لكن احنا لان ايه ماشيل شيئا فشيء يبقى احنا النوع القياس الخطي ما ثبتت ايه علته طيب القياس الجري بين الثروه ايه والاثر قال قياس هم يعني صح ان الشفعيه فعلوا هكذا الشفعيه فعلوا كيف كونوا م... كونو من المطعومات ومن الموزونات يعني يطعم ويوزن عايز ايه يبقى اشترط ايه صافي وملكية قاله ان هو ايه يتضخم والحنابيلة قاله ايه اهو من المكلاف اهنا اشتبتدر اصول ماذا بالحنابيلة <تصفيق> القيادة الشبه يعني ايه قيادة الشبه قيادة الشبه ده انا عندي فرع اللي انا عايز له ايه الحكم بتاع الفرع ده بقيصه على ايه لقيت ده الفرع ده ماشي مع اصلي وليس أصلا واحد يعني الفرع ده بيتشابه مع كل الأصلين فلا مش عارق هل له حكم الأصل الأول ده ولا حكم الأصل الثاني وهو بيتشابه مع الأصلين في كثير من الصفات فهم قالوا لك مع الأصل الذي يتساوى معه بأكثر الصفات فليأخذ حكمه العرب في التصرفات المالية هل يملك ولا لا يملك انا عند اصلاح هقيص العبد عليهم البهيمة والحر العبد دائم زي البهيمة في هل يملك ام لا واما زي الحر وفعلا بيتشابه مع كلا الاصلية مع الحر ايش مع الحر في كونه مكلفا كونه آدميا في صفات مع البهين في كونه لا يملك وماله لسيده ويورط ولا يعطى وديعة يعني في إيه؟ يتنازعه اصلان فيلحق بأكثرهما شبهان ده معنى في أسري الشبه يعني مع الأصل الذي يتشابه معه في كثير من الصفات يأخذوا نفس الحق وقال قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفين الحق وفيه شبه بكل منهما فليلحق باكثرهما شبها به مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على البهيمة إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه من الحر البهيمة أنت عميش كم بيقول ليست بعقلة ولهي إنسان مع أن الإنسان حيوان كما يقول مناطقة معي والبهيمه لا تثاب ولا تعاقب ولا تنكح في الزواج ده ولا تطلق هي اصلا مطلقه من الاول معايا يبقى هدي الصفات يتشابه فيها مع الحر ولا يتشابه مع الدهيم ومن حيث انه يباع العبد ده ايه ده زي ما بيبيع الكتاب ابيعه زي ما بيبيع الايه الألم. ويرهن يعني بقول له ايه انا اخذ منك الكتاب ده وديك فلوسه هل وديك فلوسه دي ايه ثمنه بعد شهرين ولأهل ان تضمن حقك خذ هذا العبد رهنا عندك بعد الشهرين اعطيتك مالك فرد علي عبد لم اعطيت مالك بئ العبد واستوفي مالك ثم رد علي الباب بعد الشهرين وروح بيع العبد ده بمئتي جنيه والكتاب كان بكام بعشرة جنيهات ترد علي تسعين بعد المئة من الجنيهات معايا يبقى هيرد علي مئة وتسعين ايه جنيه مش هو بيعو بمئتين وكان له كام عشرة جنيه يبقى العبد ده يرهن ولا لا هل ينفع بقى اعمل الكلام ده مع الحر اجول اللحمة ده شوش والله اخد عندك الفلان ولو انا بقى ما اوفي مش هتجي الفلوس يعني بعد الشهرين بابيهو ما ينتعش قال ومن حيثه انه يباع ويرهن ويوقف يعني يوجعل وقفا ويوهب او لهم ده شو شيء خد العبد ده يهيبه ليك يبقى يتملكه زي كنا بقوله ايه خد القلم يعني ايه هدية لك هيه يعني معايا هو كالايه كهذا القلم في التشابف الايه في الصفر قال ويورث لما سيد العبد يموت العبد ما يبقى فيه حر انطليق لا ده ينتقل الى الورثة ولا يودع يعني ما ينفع شجل العبد يقول له ايه اجعل هذه الامانة عندك لا اعطيه وديعة مع كده ده معنى ايه ولا يودع ويضمن بالقيمة يعني ايه لو انا جيت رحت العبد ده خبطت بالسيارة ده تولي شاله النصف ماش كده ما جيش وليت جاية احنا هنقومه سليما معافى بصفاته كان يساوي 200 جنيه لما اصيل بالشلل النصفي لو ان عبدا يباع وهو مصاب بهذا المرض ثمنه 50 جنيها يبقى الفارق ما بين كونه سليما وكونه مريضا بهذه الحالة يبدأه دب ضمان ساعتها هيددله كم بعض 150 جنيه طب مع الحض ياخد الديه على طوف طب طبعا ايه الديه ديه تختلف حسب الجراحة الحادثة لو انه هو كسر له العشر اصابع اياخد الديه كامل لو اطاع له لسانه ياخد الديه كامل لان اللسان لا عضو يشابهه معايزاي والعضو الفريد من نوعه له ديه كامل له ديه انسان كامل ازاي عينك دول لو واحد منهم تاخد نصف الديه مناخيرك اتكسرت تاخد الايه وابنك اتخرمت تاخد الايه نصف في الديه فانا اقصد ان ليه الحر انما يضمنوا بديه اما العبد يضمنوا بقيمته واضحه قال ويتصرف فيه يشبه البهيمه وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فليلحق بها وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر وضحي شباب هذا النوع من القياس قياس إيه ضعيف لماذا لعدم بروز العلة فيه بروزا واضحا يجعلنا نجزم بأنه يشابه هذا الأخ الذي سنعطيه حكمه كلام واضح كده قياس الشبه مفهوم وهو بقى فرع يشبه ايه هم مثال أيوه او أيوه مثال العبد مثلا والبائمة والحر فنلاقي العبد بشكل ببائمة الأول إحنا عايزين نشوف العبد ده نعطي لحكم في أي جهة في جهة التصرفات المالية هل يمنك او لا هل لما نيجي بقى نقيصه على الأصول اللي عندنا هنلاقيه يتنازعه أصلاك الأول الحر الثاني الإيه امم فنجيده مثلا فنجيده فنجيده لا يمتلك ولا يوضع ااا ولا كده يعني مثل البهيمه كده والثانيه النوع ويشرب ايضاء مثل الخواط ولكن ولكن ولا يمكن ان يتم تطبيق عليها شبههم بالايه بالبنين. طيب بماذا هذا النوع من القياس قياس بعيد أول سعيد لأن العلة غير بارزة بروزا جليا بعد كده قياس العكس وهو من اسمه قياس الشبه من اسمه قياس العكس من اسمه عندي أخ حكم حرام لقيت الفرة عكس علة الأخ لقيت الفرع فيه عكس علة الاصل والاصل بحكمه ايه حرام ماش كده لما لقيت ده في الفرع عكس علة الاصل يبحكم الفرع ده ايه حلال صح النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه ايات احد امرأته وله فيها اجر قال ارأيت ان وضعها في حرام عليه وزن هنا النبي صفر لم يجيبهم على ما سالوه عليه انما اتهم بعكس ما يسالونه هو بيبيعها في حرام يبقى حرام طب لو هيبيعها في حلال يبقى ايه حلال العله هنا ان هو يبيعها في حرام عشان كده خد اللي تخريج هنا وهو يبيعها في حلال فخدت العله بايه التخريج ازاي باد اسمه قياس العكس اثبتوا في الفرع عكس عله الاصل سيأخذ عكس حكم الاصل وهو ايضا من القياس الضعيف ليه؟ لانه ليس قياسه مطلقا انا قلت قبل كده عشان اقول ان فيه على حاجة معينة ده فيها قياس لابد يكون عندي اصل وفرق وعلة وحكم وعلة الاصل موجودة في علة الفرق مش عكس العلة واضح؟ والنبي صلى صح الله عليه وسلم اننا استعمل هذا ليبين الحكم بالمثال يعني هو عايز يقرب لهم المسألة فاستعمل هذا يبقى لو احنا بقى بنطبق شروط القياس هللاقي شروط القياس لا تنطبق على قياس بايه ما نسميه بقياس العكس لا انا باتكلم في باب القياس عشان اقول عليه قياس لابد ان هو تتوفى فيه نفس الشروط فما تدلوش اسم قياس العكس لكن الحكم الصحيح, الصحيح لكن شروط القياس موجودة ليش موجودة قال قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيب حكم الأصل للفرع لوجود نقيب علة حكم الأصل فيه ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم سبق قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوتهم ويكون لها له فيها أجر قال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأرض وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال أما الأصل فهو وطء حرام كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام كلام ده كده واضح في أي إشكلات إذا كده القياس معنى القياس أدلة حجية القياس شروط القياس القياسه قسمان جلي وخفي بعد ذلك قياسه الشبا قياسه العكس يبقى انت تتمشي كده على الصدر المسألة خصة ده القياس كل صورة حفل الكتاب كده بقى وعند ذلك القياسه لغة المساواة والتقدير اشطلاحة تسوية فرع باصل في حكم العلة تنتج مع ضيناهما يبقى هم اربع اقسان عندي اصل وعند فرع وعند علة وعند حكم بعد كده جاءوا ليه طب ليه بقى ليه دول اختلفوا في القياس عشان هما قالوا ان اول ما نستخدم القياف ايبليس والمولا عفشال الله لعاناهم واحنا بنقول نفس الكلام بس لقياف ايبليس قياف فاسد لمصادمته النص هو قال ليه اخلقتني من نار وخلقته من طين لا احنا بنقول لو ان الله عفشال الله امرنا بيسيل فالقيافه يعني نجعله جانبا ونطبق ما هو موجود في, في النص نجي نقول بات بالقياس لحجة لأن الصحابة استعملوا ولأن عمر بن القطابي رضي الله عنه أرسل كتابه إلى أدي موسى الأشعري الذي صرحه ابن القيم في كتابه أرام موقعنا على رب العالمين ولأن الله جل استخدم هذا الأمر في كتابه ولأن الله جل قال الله الذي أنزل إليكم الكتابة والميزان فسمه الميزان ولأن الله جل قال كذا وكذا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه لما صلاه الرجل عن الجمل له رجل عن ولده الذي ولد له وهو أسود وهو أبيض ومرأته بيضاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك من إبل أعدك كده أعدد الكلام ده أنا إيه بذاك تخلص المسألة هي تأتي طبعا ساعة والباب نأتي على يعني قواعده معايا لكن بقى يعني نؤخر عمل اليوم لو غد هذا ما كنا نقوله للأقفال فمن استعمله هو طالب ليس بمجتهد ولا أقول طالبا فاشلا حتى لا أصيب الضعط بإحباثنا وصلنا إلى باب الايه؟ التعارض قال التعارض تعريفه لغة التقابل والتمانع التقابل وهو تفاعل من العرض والعرض هو الناحية زي انت تسمع كده ايه اضرب به عرض الحائط صح لكن هي عرض الحائط ولعل بعض اهل اللغة اجازاب الفرش لكن العرض اللي هي الناحية اي كلام يخالف كلام النبي صالما اضرب به ايه عرض الحائط يعني الناحية الايه الحائط ده معنى فين في اللغة التقابل او الايه التمانع الصلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهم الاخر انا عندي دليلين ظاهرهما التقابل والتعارض ظاهرهما أن يخالف واحد منهما الاخر معايا انك لا تهدي من احبابك والله انك لا تهدي من احبابك وقوله تعالى وانك لتهدي الى الصراط المستقيم عليدا مختلفين ازاي يقول له انك لا تهدي ويقول له وانك لتهدي عشان كده في علاقه ما بين المعنى الاصطلاحي وما بين المعنى اللغوي المعنى اللغوي وانه تفاعل وهو من العرض اي النحية فهم قالوا العلاقة ما بين المعنى اللغوي والمعنى للصلاحي ان الدليلين ظاهرهم التعارض هذا في نحية وهذا في ناحية والتعارض في اللغة تفاعل من العرض والنحية كان هذا الدليل في ناحية والدليل اخر في ناحية الأخر كيف يلتقيان معايا كان هم كشريطي القطار هذا في هل يتقابل لا هذا من وجهة نظر الإنسان وإلا مستحيل مستحيل أن نجد دليلين أن نجد دليلين يتعرضان أبدا إنما هذا التعارض فيما يظهر للإنسان عشان كده العلماء قالوا واذا زدت تعرض تعلم بانه ثم نقص في العلم او في الفهم او في التدبر يبقى انت عندك ايه قصور في النحله العلميه او عندك قصور في الفهم او انت عندك ناحيه علميه وعندك فهم لكنك عندك قصور في التدبر ما اديتش المثال حقا من الايه التامل والنظر معاك كده قال واصطلاحا تقابلوا الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر وأقسام التعارض أربعة القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات خطوات التفيق ما بين الأدلة الظاهرة التعارض خطوات معينة أولها نجمع إن لم نستطع النجمع وعلمنا التاريخ فيكون النسخ إن لم نستطع النجمع ونجهلنا التاريخ فهو الترجيح إن لم نستطع النجمع ولم نعلم التاريخ ولم نستطع أن نرجح عليك بالتوقف الى ان يأتي عالم اعلى منك فيوفق بين الايه هذه الادلة والمرة القادمة ان شاء الله نذكر الادلة على ذلك لماذا نقدم الجمع على النفخ ولماذا نقدم النفخ على الترجيح هذا لابد من معرفته ونكتفي بهذا شكرا الله خير